دنيا البشر دنيا البشر فيها يمام ونسور فيها الظلام والنور فيها يمام ونسور فيها الظلام جناح جريح مكسود بين أنياب الضياب دنيا البشر غابة فيها بشرة عيشين وبالقليل رضين فيها بشرة عيشين لربهم حمدين على نعمته شكين وفيها ناستنين بكثير ومش رضين في ناس بتزرع خير أكل البشر والطير في ناس بتزرع خير أكل البشر والطير بينهم وبين ربهم وما يسألوش الغير